وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفأد ما رأى أفت ما أرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى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 ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 وثمودا فما أبقا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمتفكك أهو فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارا